و أ م ا التلحين في الدعاء وترتيله كما يرتل ا ل ق ر آ ن والتغني به هذا أ م ر شائع بل شاع وهو مخالف ل ل س ن ة وما عليه العلماء عليهم ر ح م ة الله قال ربنا عز وجل ادعوا ربكم تضرعا و خ ف ي ا إ ن ه لا يحب المعتدين فالدعاء يكون بتضرع إ ذ ا كنت تدعو و أ ن ت تبكي كيف ستدعو فينبغي للداعي أ ن يدعو ربه بتضرع واستكانه قال ابن ت ي م ي ة رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن ب ا ل ق ر آ ن حديث رواه البخاري يقول قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن ب ا ل ق ر آ ن يقتضي أ ن التغني المشروع هو ب ا ل ق ر آ ن و أ ن من تغنى بغيره فهو مذموم و ذ ك ر رحمه الله أ ن ا ل أ ل ح ا ن في الصلوات من محدثات النصارى كما في مجموع الفتوى بل قال الكمال بن الهمام الحنفي ا ل إ م ا م علي ه ر ح م ة الله قال ما ت ع ر ف ه الناس في هذه ا ل أ ز م ا ن من التمطيط و ا ل م ب ا ل غ ة في الصياح والاشتغال بتحريرات النغم إ ظ ه ا ر ا ل ل ص ن ا ع ة ا ل ن غ م ي ة لا إ ق ا م ة ل ل ع ب و د ي ة ف إ ن ه لا يقتضي ا ل إ ج ا ب ة بل هو من مقتضيات الرد ثم قال ولا أ ر ى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال يقول ولا أ ر ى تحرير النغم في الدعاء يعني تدعو ربك و أ ن ت تلحم قال كما يفعل القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال وما ذاك إ ل ا نوع لعب كيف قال ف إ ن ه لو قدر في الشاهد يعني في ا ل م ش ا ه د ة سائل ح ا ج ة من ملك ذهب عند الملك عند الحاكم يريد ي س أ ل ح ا ج ة أ د ى سؤاله وطربه بتحرير النغم فيه يعني يلحن صوت يطلب حاجته قال بتحرير النغم فيه من الخفض والرفع والتطريب والترجيع كالتغني نسب ا ل ب ت ه إ ل ى قصد ا ل س خ ر ي ة لما شخص ياتي يناديك يلحن اسمك تصور م ا أ ر ي د ان امثل لست منشدا لو جاء شخص يناديك باسمك ويلحن اسمك تقول هذا يستهزئ بك و ل ا ي ح ت ر ف ك أ ن ت تنادي ربك تلحن اسمه قال رحمه الله قال نسب ا ل ب ت ة إ ل ى قصد ا ل س خ ر ي ة واللعب إ ذ مقام طلب ا ل ح ا ج ة التضرع ل ل ت غ ن ي فاستبان أ ن ذاك من مقتضيات ا ل خ ي ب ة والحرمان و ذ ل ك قال في تصحيح الدعاء قال التلحين والتطريب والتغني والتقعر ا والتمطيط في, الدعاء في اداء الدعاء منكر عظيم ينافي ا ل ض ر ا ع ة والابتهال و ا ل ع ب و د ي ة هنا ف ا ئ د ة و أ خ ت م بها عن علي رضي الله عنه وقبل ذلك ف ا ئ د ة م ه م ة أ ل ا ح ظ كثير من ا ل ا م ه حفظهم الله ووفقهم لكل خير أ ن ه م إ ذ ا بداوا قيام الليل لا تكاد تقرا دعاء الاستفتاح إ ل ا افتتحوا ا ل ف ا ت ح ة والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يستفتح قيام الليل بدعاء طويل أ ق ص ر شيء ورد في استفتاح قيام الليل اللهم رب جبريل وميكائيل و إ س ر ا ف ي ل فاطر السماوات و ا ل أ ر ض علم الغيب و ا ل ش ه ا د ة أ ن ت تحكم بين لبعادك فيما كانوا ف يختلفون اهدني لما خ ت ل ه فيه من حقي باذنك انك تهدم ي ن تشاء الى صلاه مستقيم هذا استفتاح ورد في قيام الليل فينبغي م ر ا ع ا ة هذا ا ل أ م ر ف ا ذ ا عن علي رضي الله عنه أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يقول في آ خ ر وتره اللهم إ ن ي أ ع و ذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك و أ ع و ذ بك منك لا أ خ ص ي ث ن ا ء عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك رواه ابو داود وهذا يقال قبل السلام أ و بعد السلام وبعضهم جعله في آ خ ر قنوت الوتر وكان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا سلم من ا ل و د ر قال سبحان الملك القدوس يقول ذلك ثلاث مرات ويمد بها صوته ويرفعه في ا ل ث ا ل ث ة وفي ر و ا ي ة يمد بالثالثه في صوته حتى ينقطع نفسه يقول سبحان الملك القدوس يرفع صوته ويمده في ا ل ث ا ل ث ة حتى ينقطع نفسه ومن المعلوم عند الناس أ ق ص د من ينقل ا ل آ ث ا ر من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين ان ا ل ص ف ة إ ذ ا خرجت عن ا ل ط ب ي ع ة نقلوها و ذ ل ك م د تكبيرات الانتقال تبقى على طبيعتها هنا لما خالف طبيعته قالوا مد صوته بها